اني اعوذ بالله واتقوه واطيعو يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا ثرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آبانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبوا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 قال نوح رب إنهم عشوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وزا ولا سواعا ولا يغوف ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا طلانا مما خطير فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوش رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إن إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا ساجرا كثارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنا ولا تزيد الظالمين إلا تبارا ولا تزيد الظالمين إلا